أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّمْ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّمْ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا شد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا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 وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصحاقه للبنين وإذا بشّر أحده بما ضرب للرحمن مثل ظل وجهه مسود وهو كذب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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدوم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 بل متأت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سفر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتقذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا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 وَمَن يَعْشُوَنَّ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شِيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصْدُّونَهُمْ عَلِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأَسَى الْقَرِينِ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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسجرة من ذهب أو جاءه مأه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفه ومثلا للآخرين. وَلَمَّا ضَرَبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ إِنَّهُ إِلَّا أَبْدٌ أَنْ أَمْنَ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِلَ ولو نشأ ولجأنا منكم ملاكَةٌ في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للسَّائِتِ فلا تمتَرُن بِهَا واتبعون هذا صراطٌ مستقيمٌ ولا يصدنَكُم الشيطانُ إنه لكم عدوٌ مبين ولمَ جاء عيسى بالبيناتِ قالَ قد جئتُكم بالحكمةِ وليُبينَ لكم بعضَ الذي تختلفونَ فيه فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعونَ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الاخلاء يومئذ بينهم بعضهم لبعض ادون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحافهم من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تأملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 ام ابرموا امرا فاننا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ولا اجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب الارشئ اما أم يصدون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاءة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون